Mm. نولهو عشق كل قلبي يعشقوه بين الجواني حدايما مغلابو عن مكهن بحن النبي بحبه عالم العظيم الواحد وهاب الجوالح دائماً فلاه عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب أنت الأحاب من البلاد لقلبه فهواكبين ظلوعه وثاب فصباه قد قضاه في جنباتها وشبابه في حبها جواب هي إلفه وهو الوفي لإلفه وهو المحب لرملها اواب والله هو عشق القلوب ويعشق بين الجوالي حيدا من الواحد الوهاب إن غاب عنها في الرضاعة شده من حبها لرجوعه أسباب أو غاب عنها في التجارة حركات أشواقه فإذا بها تنساب لو لم يكن قد أخرجوه لظل في أرجائها وفدأه الأصحاب من الجوالح دائماً غلاب عن بكة باح بحبه علم العظيم الواحد الوهاب قد ظل ينكرها يحن لكعبات لكن انت فؤادنا دونها لن نساب وعد من الله القدير يردهم لما عدي من حوله الاحباب وطن له عشق القلوب وعشق بين الجوان حيدا ايمنا غلابو وضلله عشق القلوب و بين الجوان And